بحبك كل يوم اكتر بحبك كل يوم بقدر، من اليوم اللي كان بقدر، بحبك وانت بقدر، بقدر، بقدر، mm is.